ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك منا جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل موسرف <تصفيق> مرتاب <تصفيق>